موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ن ن أ ف س ه م م س ت ق و ل ه ا ذ ل ك تقدير ا ل ع ز ي ز ا ل ع ل ي م و ا ل ق م ر ق د ن ا ه م ن ا ز ل حتى ع ا ا ل ر ا م الشمس ي ن ب ي ه ا القمر تدرك في الخلك ا ل م ش ح و ن و خ ل ق ن ا ل ه م م ن مثله م ا ي ر ك ب و وإن ن نشأ نغرقهم ف ل ا ص ر ي ل ه م و ل ا هم ينقذون إ ل ا ر ح م ة م ن الاسلاميه ونتاعا ق ا ب ن أيديكم وما خلفكم وما ل ع م ن من آية آيات, من آيات ربهم إلا ك ا ن و ا ع ن ه ا ع ر ق ل ن و ا ب ل ق ي ل ل ن ف ل و ا م ا ل ا ل ا ل ذ ي ن ا م ن و ا ن موسوعه إ ل النابلسي للعلوم ا ل ا ينظرون س ل ا صيحة واحدة ت خ ه م وهم ي ص م و ن ف ل موسوعه ت ط ي ع ن ترصية النابلسي ه للعلوم و ونفخ ن في ا ص ر فإذا ه من الاسلاميه أ ج د د إلى م 「どうもあり ن とうございました」 موسوعه النابلسي م للعلوم ا ل ا س ل ا م ل و ن